سبحان الحي القيوم سبحان الذي لا يزول سبحان من هو غني لا يفتقر سبحان من هو جواد لا يبخل سبحان من تواضع كل شيء لعظمته سبحان من استسلم كل شيء لقدرته سبحان من خضع كل شيء لملكه سبحان من سبقت رحمته غضبه سبحانك لا محفوظ إلا من حفظته ولا غني إلا من أغنيته أنت الحق المبين بك نحيا وبك نموت وإليك المصير لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صلح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 يا الله هم باسماءنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعل الله اللهم الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على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 ولا تسلط علينا بذنوبنا بل لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبرنا إليك غير مفتونين اللهم إنك عفون تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعف عنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا قريب يا في دنوه يا ذا الطول والقوة يا ذا العزة والقدرة لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا, ولا هما إلا فرجته ولا ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا فقيرا الا اغنيته ولا كسيرا الا جبرته ولا تائبا الا قبلته ولا تائبا قبلته ولا ولا والدا إلا حفظته ولا ولدا إلا أصلحته ولا امرأة إلا حفظتها ويسرت أمرها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل بلدنا آمناً رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين اللهم أغفنا اللهم هنيئا مريئا سحا غدقا نافعا غير الظار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار الله سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله